صارت فلسطين خربتا ودمارا وفي أرجائها دم واحزانا صارت فلسطين خربتا ودمارا وفي ارجائها دم واحزانا قتل وجرح ونهب واشلاء وبيت قاصفه فيه الولدانا وبيت قاصفه فيه الولدانا فيها الصبيو مسكينة تبكي وفي انحاءها سجن واسجانا فيها الصبيو مسكينة وفي انحاءها سجن واسجانا اخصلي بي اعضاها لليهود من غير وجل وجزع وذو من غير واجل وجزع وذو خبوات عس من ذن يوما أن بغل الترام له دينا وتعس من ذن يوما أن بغل الترام له دينا يا أخ الإسلام كيف تهني نفسك في ظلم وضعم وشراب نفسك في ظلم وضعم وشراب وأهل فلسطين غير أمان أترضى بي ذل وعار وهوان وأهل فلسطين غير أمان أترضى به ذل وعان وهوانا أم يخرج خالد وصلاح الدين نيسعوا عن فلسطين الحبيبة نيدفعوا عن فلسطين الحبيبه يا امه الاسلام هبت رات لنذبح جند اليهود الجبانه يا امه الاسلام هبت رات لنذبح جند اليهود الجبانه انا أن ينطق الحجر والشجر تلك بشارة سيد العالمين تلك بشارة سيد العالمين أيا يهود خسرتي وخزدي والقدس لنا سنطل آمنين أيا يهود خسرتي وخزدي والقسلانا سندخل امنينا شباب السومال ياتي اليكم يدكون المعا قلا والحصونا يدكون المعا قلا وفي افغاني عبث الريجال شرا لا يبا لون المنايا وفي افغاني قوات الرجال سورات لا يبا لنا المنايا لنا في اليامان اخوات كالجبال يساروا شارعا والقدس حارسينا انصاروا شارعا والقدس حارسينا لنا في المغرب فرسان كرمه يحضمون الاصنام اوثانا لنا في المغرب فرسان كرمه يحضمون الاصنام اوثانا في الشام اسود جيعن يهدمون الغزمه يهود الحاقدين يهدمون الغزمه يهود الحاقدين